وَالدُّؤ لَوْ تَكْفُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً أَن فَلاَ تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ أَحَدٌّ يَهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ الله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 فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا